بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشهر نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان عضو أهل الكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء والذي سيقدم لنا الموضوع الثاني من سلسلة ثوابتنا بعنوان واجبنا في جاه ولاية الأمر والعلماء ونذكر غدنا حبة في الله بعد المغرب بإذن الله تعالى من حاضرة الدكتور سعد الفتلان بعنوان ثوابتنا في زمن الفتن وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه ونترك المجال لشيخنا فليتقضى المشكور المأجور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين أما بعد هذا الموضوع هذا الموضوع وهو قاعة العلماء والأمراء موضوع مهم جدا لأنه زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهاب وحصل بسببه كتن وحروب وقتل وقتيل وضياء أمن بسبب تفريق في هذا الأصل الذي هو طاعة أولي الأمر الله جل وعلا امرنا بطاعة أولي الأمر بما يعلمه سبحانه من في ذلك وما يتركب على ذلك من الخير الكهير عاجلا وآجلا ولما في معصيتهم ومخالفتهم من الشرور والفتن وضياع الأمن انتشار الخوف والقلق في المجتمع قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تناجعتم في شيء فردوه إلى الله والرسل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيروا وأحسنوا تأويل وقال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراسدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار الله جل وعلا أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لأنهم هم الذين ينتهلون أمر الله سبحانه وتعالى بمقتضى إيمانهم فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي العمر منكم قاعة الله جل وعلا بالدرجة الأولى وهي الأصل وهي الغاية وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر كابعة لطاعة الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم العلماء والأمراء العلماء والأمراء هم أولو الأمر العلماء هم أولو الأمر من ناحية أنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ما ورفوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من العلم كما قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثت الأنبياء فالعلماء لهم شأن في الأمة لأنهم ورثت الأنبياء فليسوا مثل غيرهم من أفراد الناس لأن الله فضلهم ورثة الأنبياء فهم يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخلفونه من بعده في القيام على نشر ما جاء به صلى الله عليه وسلم تبلغه للناس فتجب طاعتهم ولا يجوز الاختلاق عليهم فهم أولو أمر من ناحية أنهم يحملون الشريعة ويبلغونها للناس أمرا ونهيا وغير ذلك مما ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فلهم أمر في هذا لا يستهان بهم لأنهم لا يقولون شيئا من عند أنفسهم وإنما يقولون ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم الأمر الشرعي العلمي والامرا لهم امر من ناحيه السياسه وتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى لانهم بيدهم السلطه العلماء من هم من ناحيه الشرع والأمرى من ألب الهم رأس من ناحية السلطة كنفيذية التي ولاهم الله جل وعلا عليها وفي طاعة العلماء وطاعة الأمرى فصالح عظيمة من استثباب الأمر وتعظيم الشرع والسلام من الاختلاف والفتن والانضباب الأمر الله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف هذا عوضا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم ردوه إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم يرجع إليه وبعد موته يرجع إلى سنته التي ورثها لأمته وقال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته ومن هم الذين يقومون على الكتاب والسنة ويبلغونها ويبلغون رسالات الله ويخشون الله هم العلماء الربانيون الله شرفهم بالعلم قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كفضل القمر على سائر الكواكب, الكواكب لأن القمر يضيق للناس والعلماء يضيقون للناس بالعلم وأما فإنما تضيء لنفسها فقط وهم العباد نفعهم قاصر على أنفسهم وعبادتهم قاصر نفعها على أنفسهم وأما العلماء فنفعهم يتعدى فما يتعدى ضوء القمر إلى الكون فيضيء الكون. بهذا يظهر أغل العلماء ولهذا إذا فقد العلماء إذا فقد العلماء حصل الشر والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقفض هذا العلم انتزاعا انتجعه من صدور الرجال وإنما يقفض العلم بموت العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكتوا بغير علم فظلوا وأظلوا وما حدث الشرك في قوم نوس إلا بعد فقد العلماء لأن قوم نوس زين لهم الشيطان أن صور الصالحين ليتذكروا أحوالهم بزعمهم نشطون على العبادة فأطاعوا الشيطان وصوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم والشيطان يريد لهم الشر ويريد لهم الهلاك ولكنه لا يقدر مع العلماء فلذلك لم يأمرهم بعبادة تلك الصور مع وجود العلماء وإنما انتظر حتى إذا مات العلماء ونصف العلم أو العلم قال إن آباءكم ما نصبوا آله الصبر ليعبدوها وبها كانوا يسأون المطر فعبدوها من دون الله لما لم يكن فيهم علماء ينهونهم عن ذلك فحدث الشرك وحدث الدمار في قوم نوح تما ذكر الله جل وعلا في القرآن وهذا سببه فقد العلماء وكذلك في آخر الزمان إذا قبض العلم أخذ الناس رؤوسا جهالا ليس عندهم علم فافتوا بغير علم فظلوا واظلوا أما العلماء الحقيقيون فإنهم يفتون بالعلم أما هؤلاء ليس عندهم علم وفتون به أفتوا بغير علم فظلوا في أنفسهم وأظلوا غيرهم وبهذا يظهر فضل العلماء وفضل وجودهم في الأمة ومن ثم لا يجوز مخالفتهم ما داموا مستقيمين على العلم الصحيح لا تجوز مخالفتهم لأنهم ورثة الأنبياء يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتهاوى بشأنهم ونقول نحن وإياهم سوى لا لا سوى ليس العالم كالجاهل ليس العالم مثل الجاهد وأما أولاة الأمور فهم الأمراء القسم الثاني من أولاة الأمور الأمراء الذين يتولون السلطة فهؤلاء يجب احترامهم ويجب طاعتهم بالمعروف كما في هذه الآية وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر أي وأطيع أولي الأمر منكم وقوله منكم أي من المسلمين أما ولي الأمر الكافر هذا لا يطيعه المسلم إنما يطيع ولي الأمر المسلم وأولي الأمر منكم ثم أيضا لنعلم أن طاعة العلماء وطاعة الأمراء مضبوطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يخالف كتابا ولا سنة تجب طاعتهم لا لذاتهم وإنما لما يبلغونه عن الله ورسوله وهم أمنا أما إذا أمروا بمعصية السلطان أمر بمعصية فإن لا, لا يطاع في هذه المعصية لكن تبقى طاعته فيما عداها مما ليس بمعصية قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف وقد أمر صلى الله عليه وسلم على سرية أميرا فخرج بهم هذا الأمير وشار بهم ثم قال لهم اجمعوا حقبا قاموا وجمعوا حقبا فقال اوقدوا نارا فقاموا واوقدوا النار قال ادخلوا فيها قالوا تراودوا فيما بينهم كيف ندخل النار الرسول قال أطيعوا أميركم لكن هل يطيعونهم في دخول النار تراودوا فيما بينهم فقال حذابهم نحن ما أطعنا الرسول الله لأجل النجاة من النار فكيف ندخل النار لما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف ليست الطاعة في المعصي بين صلى الله عليه وسلم أن طاعة الأمرى إنما تكون إذا لم يأمر بمعصي ولكن ليس معنى ذلك أن ولي الأمر إذا أمر بمعصيه أنها تنخلع ولاية الأمر ويجوز الخروج عليه لا يطاع فيما عداها وهؤلاء الصحابة لم يخرجوا على اميرهم بسبب أنه أمرهم بدخول النار بل بقوا مطيعين له لكن لم يطيعوه في هذه المسألة فقط بهذه المسألة نجب أن نعرف هذا وأما إذا أمر الأمراء أو العلماء بمعصية الله أو أحلوا حراما أو حرموا حلالا فلا تجوز طاعتهم في ذلك الله جل وعلا قال في النصارى اتقذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبي بن حاتم ما معنى اتخذوا أحبارهم وغبانهم أربابا من دون الله وقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم لأنه كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه فهو يقبر عن النصارى أنهم ما كانوا يعبدون الأحبار والرغبان يعني يركعون لهم ويسجدون لهم ما كنا نعبدون قال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلون قال بلى قال أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم عبادتهم ليست مقصورة على الركوع والسجود بل في التحليل والتحريم والتشريع التشريع حق لله التحليل والتحريم حق لله لا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد ولا نطيع من, حل من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لا نطيعه إذن ونحن نعلم أنه قد أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لا نطيعه إذن لأن التشريع والتحليل والتحريم حق لله أم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و الله جل وعلا اخبر ان المشركين ان المشركين يستحلون الميتة ويقولون انها مما احل الله الميتة والمسكوحة سواء عنده ويقولون ما فرق بينهما كله سواء والله جل وعلا قال ولا تاكلوا المال يؤثري اسم الله عليه هم افرضوا على هذا و قالوا كل سواء اذا ان الذكاة والذبيح بل يقولون ان ان اولى بالحلم ان الله هو الذي ذكاه اما المذبوح انتم نذبحموا وذكيتهموا قال الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى وان اطعمو انكم لمشركون ان اطعمتوهم في استباحه في الميته انكم لمشركون مشركون في الركوع والسجود لا في التحليل والتحريم في التحليل والتحريم ان التحليل والتحريم حق لله جل وعلا فلا نطيع احدًا في تحليل ما حل الله ما حرم الله أو تحرين ما أحلى الله لا نطيع واحدا بي ذلك نطيع من أمرنا بما أمر الله به ومن أحلى ما أحلى الله وحرم ما حرمه الله هذا نطيعه طاعة لله جل وعلا طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والآن نسمع من يقول مكجيل في الصحور يقول ما دامت المسألة فيها خلاف فنحن ناقل بأي قول وكل قوال العلماء سوى حين أخذنا بأي قول فقد أطعنا الله أطعنا الرسول نقول لا هذا غلط الله ما أمرنا أن نطيع غيره أو نطيع غير رسوله او غير العلماء الذين يطيعون الله ويطيعون رسوله ما أمرنا أن نطيع كل أحد وأقوال العلماء يكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب فنحن نأخذ الصواب الموافق للدليل ونترك الخطأ المخالب للدليل والعلماء ليسوا معصومين يخطئون ويصيبون والله جل وعلا قال فإن تنزعتوا في شيء فردوه إلى الله والرسول فالعلماء إذا اختلقوا نرد خلافهم وأقوالهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافق الدليل أخذنا به وما خالف الدليل تركناه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ الخطأ لا يجوز لنا أن ناخذ الخطأ وإنما ناخذ الصواق الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل نعلم مدى أو ضواغ قاعة للأمر من العلماء والأمر أنها ما وافقت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما خالف ذلك فإننا لا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الكتاب والسنة كائنا من كان ولكن المجتهد من العلماء إذا أخطأ له أجر على اجتهاده ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ وهو ما على اجتهاده ولا نتنقص العالم إذا أخطأ أو نحط من قدره بل ندعو له نستغفر له ونقول هو اجتهد وبدل وسعه لكن ما كل مشاهد مصيب والحكم في هذا هو الكتاب والسنة فلابد من هذه الضوابط في طاعة وال والأمار وليس إذا خالفنا إذا خالفنا الأمير او خالفنا العالم في خطأ لم نوافقه عليه يكون معنى ذلك أننا نخرج على ولي الأمر ونخلع طاعته أو نستحتر بالعلماء لمجرد خطأ حصل من بعضهم لا يجوز لنا هذا نحترمهم وين أقطعوا. لكن لا نتبعهم على الخطأ ونطيع الأمر أولاة أو الأمور وين أمروا بمعصية لكننا نتجنب المعصية فقط ونطيعهم فيما فيما عجاها إنما هذا الذي يخرج على العلماء وعلى أولاة الأمور بسبب خطأ يحصل لطريقة الخوارج والمعتزلة أما أهل السنة والجماعة فهم مقيمون على طاعة العلماء وطاعة أولاة الأمور لما وابق الكتاب والسنة ويعتذرون عما خالب الكتاب والسنة ولا يعملون به ولا يمتذلونه ويناصحون من حصل منه الخطأ يناصحون قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم من النصيحة بيان الخطأ بالطريقة اللبطة اللائطة بمقامهم لا نشهر بهم ولا ننشر أخطاءهم وإنما نناصحهم إيما بيننا وبينهم سرا وبأسلوب لين حتى يحصل المقصود وينتفي المحذور هذه طريقة أهل السنة والجماعة لا يشترض العالم أن يكون معصوماً من الخطأ ولا يطاع إلا إذا كان معصوماً من الخطأ من قال هذا؟ ولا يشترط ولأمر المسلمين أن يكون معصوما من الخطأ لا يشترط هذا. ولكن نأخذ القول الصحيح أو القول الصواق ونترك ما خالفه ولا يكون هذا سببا في نزع اليد من الطاعة أو الخروج على ولاة الأمور أو استقار العلماء أو التقليل من شانهم هذا أصل يجب معرفته ويجب التقيد به ليس معنى أننا لا نطيع في معصية الله ليس معنى أننا نخرج على العلماء وعلى ولاة الأمور ونخلع صلاحيتهم ونستهين بهم, بهم. لا معناه أننا نترك المعصير ونأخذ بالمعروف والطاع وسنجد ولله الحمد في أقوالهم وفي أوامرهم من الطاع الخير الكثير الخير الكثير ونجد أن الجلات أو لحظة ولا تؤثر ولله الحمد في الأمر شيئا هذا من وصول أهل السنة والجماعة طاعة أولي عملا بقوله تعالى وأعطيع الله وأعطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأما قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد هذا في الأمير هذا بالأمر فلا يحملنا مظهر ولي الأمر ليحملنا مظهره على أن نحتقره أو نتساهل في أوامره ولو كان عبدا حبشيا لأنه ليس العبرة بشخصه وإنما العبرة بمنصبه والعبره بمنصبته من الأمر اين ترى عليكم عس في روايه عبد حدشي ان راسه جديده فالاعتبار بمناصبهم و مقامات اليس الاعتبار بشخصياتهم وايضا ربما يكون شخص ليس شيئا في المنظر لكنه عند الله عظيم طب أشعة أغبر مدفوعا لا وقسم على الله لا أبره الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا من نجات من هذا الاختلاف يأتي دور العلماء يأتي دور العلماء عند الاختلاف من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلغاء من الذي يعرف سنة الرسول وسنة الخلغاء من هو الذي يعرفها كل أحد لا عندما يعرفها العلماء فنتبع العلماء الذين يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لما أعطاهم الله من العلم وأورثهم من العلم فنرجع إليهم اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين الأربع أهدي بكر وعمر وعثمان وعلي صلى الله عليه وسلم عنه خنفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا إلا أهل العلم فنحن نتمسك بسنة الرسول بواسطة أهل العلم الذين يعرفون بها ويدل ويدلوننا عليها كل واحد يعرف سنة الرسول وسنة الخنفاء الراشدين إلا أهل العلم والبصير فهم دليلنا وواسقتنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الطريق الصحيح عند الاختلاف وعند الهتن قاعة ولاة الأمور قاعة ولاة الأمور ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن تغير الأحوال بعده صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي بعده تغييرات ويأتي بعده اختلافات ويأتي بعده فتن دعاة غلال دعاة غلال قال له حليفة رضي الله عنه ما تأمرني إن أدركني لا. قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن على أقصي شجرة حتى ياتيك الموت وأنت على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين لأن هذا فيه النجاة من الفتن والاجتماع رحمة والاجتماع على الحق رحمة والاختلاف عذاب وشقاء ومما يؤلف بين الناس ويجمع القلوب ويجمع الكلمة طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء بالضوابط التي جاءت بها هذا هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح وعندما يغفر الخوض ويغفر التعالم كما في هذا الزمان ويتكثر الفتاوى والأقوال في القضائيات وغيرها ويحصل الارتباك نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة القلباء الراشدين ومن كان عليها من أهل العلم والشباب ونترك أقوال الناس نترك الفوضى نرجع إلى الانضباط والإتلاف وتمسك بالكتاب والسنة فمن كان عالماً بلالك فالحمد لله يعمل بعلمه ومن لم يكن عالماً فإنه يرجع إلى العلماء الذين هم من أولي الأمر ولا نستهن بالعلماء فإنهم فإنهم النجوم يقتدى بها في ظلمات البر والبحر وإذا قطدوا والعيان بالله ضاعت الأمة ولا ينفع أن يكون فيهم متعالمون أو فيهم رؤوس جهال يختونهم بغير علم فيظلون ويظلون نسأل الله العافية والسلامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد على أهله وأسحابه أجمعين جزا الله الشيخ خير الجزاء وردت أسئلة الفريرة قبلة الشيخ وكلهم ذكر محبتهم لك أسئلة أسئلة هل يجوز أن تكون محبة العلماء الربانيين أكثر من محبة الوالدين للعلماء من فضل حيث أنهم بنوا طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كل له حقه الوالدان لهم حقهم الذي لا يشاركهم فيه العلماء الذي خصهم الله به لأنهم ربيات صغير وحواء حنيا عليك وتعبا في الحفاظ عليك فلهم الحق ب... على الولد والعلماء لهم حق الهداية إلى الطريق الصحيح والتعليم الناس الخير فلهم حق ال... الوالدان لهم حق والعلماء لهم حق ولا تقدم شيئا على شيء فلأعطي كل ذي حق حق حقه نعم ما حكم اختلاف العلماء الأفاضل في أي مسألة من مسائل أمور الشرعية وما هو المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في انتسام تنقسم أمتي في آخر الزمان إذا 73 طائفة ومن هو المقصود بالطائفة الناجية التي ذكرت الحديث يا في الطائفة بجنا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من هم كلها في النار الا قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما انا عليه اليوم اصحابه من كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه سار على نهجهم فهو طائفة واما من خالفهم فهو في النار على قدر مخالفته منهم من يكون في النار لأنه كافر مخلط في النار ومنهم من هو في النار لأنه عاصي ومخالف ويكون في النار من باب الوعيد لأنه كافر فمتفاوتون في هذا أم هذا التأصيل خاصة في ولاة الأمر الذين يحكمون بالشريعة كما في هذه البلاد المباركة أم هو عام في جميع ولا في أمور المسلمين حتى الذين لا يحكمون بشرع الله ويبدلون الشريعة بالقوانين الوضعية أفيدونه الله جل وعلا قال وأولي الأمر منكم أي من المسلمين إذا كان ولي الأمر مسلما لم يكفر بالله ولم يتكب ناقضا من نواقف الإسلام فإنه ولي أمر للمسلمين تجب طاعته نعم فمن الخروج على الحاسم بالقول الخروج بالسيف سواء بسواء وما الحكم في الخروج على الحاكم اهل النيه من يخرج على الحاكم الام كان خوارج في اخر الثقابه الخروج على الحاكم في القول قد يكون اشد من الخروج بالسيف بل الخروج بالسيف مترتب على الخروج بالقول الخروج بالقول خطير جدا لا يجوز الانسان يحس الناس على الخروج على ولاة الأمور ويبغض ولاة أمور المسلمين إلى الناس فإن هذا سبب في حمل السلاح فيما بعد هو القتال من من الخروج بالسير لأنه يفسد العقيدة ويحرش بين الناس ويلقي العداوة بينه وربما يسبب حمل السلاح لا. لو أن ولي الخوارج في كل زمان هم خاصين بالخوارج في عاصل الصحابة في كل زمان من سلت مثلك الخوارج فهو منهم في أي زمان ومن سلت مثلك أهل السنة فهو منهم في أي زمان نعم لو أن ولي الأمر ظهرت عليه علامات الخفر والضغط لدين الله وموالات الكفار والحب لهم وبغض المؤمنين وتعذيبهم وسجنهم بدون ذنب فما رأيكم في مثل هؤلاء هل يجوز طاعتهم وهل يجوز الخروج عليهم يا أخوان الأمور من فوضى راجعوا العلماء في هذا راجعوا العلماء في هم الذين يقررون هم الذين يقررون أن هؤلاء ولي الأمر خرج من الإسلام فلا تجوز طاعته أو أنه لم يخرج ولا تجوز مخالفة هذا راجع إلى أهل الميت تسألوه امرأة كانت تقع النمص والأخذ من شعر حواجبها ثم تابت إلى الله تعالى من هذا وتزوجت وتركت حواجبها لكنها صارت كثيفة جدا إلى درجة مقدزة لدرجة أن زوجها ينفر منها لابدا ما تبلغ إلى تشويه الحواجب ما تبلغ إلى تشويه تتركها وتستعين بالله وإن شاء الله ما فيها إلا الخير ولا يمكن ان الحواجب تزيد عن حدها الذي خلقها الله عليه نعم من لم يضع ولي الأمر وما سعى ذلك ما سميثة جاهلية ألا هذا تبتع رسولة السلام نعم وهل يدخل في ذلك في عدم طاعة العلماء؟ قاعد السؤال رضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم من لم يطع ولي الأمر ومات على ذلك مات ميتة جاهلية هل يدخل ذلك في عدم طاعة العلماء إذا أجمعوا؟ نعم مخالبة في الإجماع كفر من نواقف الإسلام مخالبة في الإجماع قال الله سبحانه <تصفيق> ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصير خالفة الإجماع ردة عن جسلا نعم ينفرج بعض أهل العلم ببعض الفتاوى مخالفة لما عليه لجنة اكتبار العلماء في هذه البلاد المباركة فيحصلوا تشويش فبماذا تنصفون في ذلك هذا اشرنا عليه وقلنا الحذر من الفوضى العلمية هو فتاوى الجهال والمتعالمين او المضللين الذين يريدونها اغلال الناس عليكم بالحذر من هذه الفتاوى وهذه الفضائيات وهذا الخوض الذي كثر الان والحمد لله العلماء المسلمون لهم مراجع علميه معروفه يرجع اليها هنا. هل هذا الزمان لا يكون فيه علماء الا قليل كيف تكون في الان هذا هل هذا الزمان لا يذكر فيه علماء الا قليل وكيف تكون فيه علماء او كيف يكون فيه علماء اعظم السؤال معظمه العلماء والله الحمد لله يزالون موجودين وإن كانوا يقلون في بعض الهجمان إلا هذا في آخر الجمال في آخر الجنيا يرفع العلم لكن الآن والحمد لله فيه علماء نعم. ما حكم شغل الناس والعامة في تباية السياحة أبعد عنه ما رأي في من يقول لأن بعد وفاة مشايخنا كبار مثل بن بازو بن عدمير رحمة الله عليهم ظاوتها دور العلماء الله لا يخلي الأرض من العلماء الحمد لله الله لا يخلي الأرض هذا سوء ظن بالله ولا يجوز هذا ما هو العلم أبن بازو بن, باز بن عدمير الله يوجد الذي أوجد بن بازو بن عدمير لغيرهم يوجد غيرهم الحمد لله لا نسيء الظن بالله عز وجل نعم هل يجوز ان يقف الشخص في المقبرة بعد دفن الميت هل يجوز ان يقف الشخص في المقبرة بعد دفن الميت يلقي المحاضرة في الوصية والتذكيد اخواني وهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة بسبب وهو ان القبر ما, ي... ما كان اعداده اجلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله وأصحابه هو عظام ولم يداون على هذا الذي يتخذه عادة دائمة هلا مخطي هلا مخطي نعم والي يأعظ الناس المساجد مفتوحة الحمد لله يأعظ الناس يدرسهم يعلمهم وهو في المقابل نعم. ما حكم شراء سيارة في نظام التأجير المنتهي بالتمليك الذي يفعله معارض السيارات او البنك وما هو وجه الحلال فيه ما في الحلال بيع التاجير المنتهي بالتمليك حرام ما في الحلال لانه عقدا في عقد واحد مجموعه عقد الايجار وعقد البيع وكل عقد له احكامه وله شروط ولا يجتمع هذا مع هذا وفي ضرر وجهاله ولا يدرى ما لا تنتهي السلعة عليه مما بعد ربما تستهلك أو اعتقل قيمتها ولا تساوي شيئا بيع مجهول لا يدرى مآله ما ومصيره وقد صدرت فتوى بل صدر قرارها هي اتكبار العلماء لأن هذا عقد محرم البيع المن... التاجير المنتهي بالتمليك عقد محرم نعم كثرة في هذه الأيام الأخيرة ظهور النساء في وسائل الإعلام واختلاطهن بالرجال في أماكن العمل فالمصانع والشريفات وظهور صرف النسائية وهذا امر جسيل على هذا المجتمع فما واجب العلماء والأمراء تجاه هذه الظاهرة جزيزي الله خيرا الواجب المناصحة في هذا آل الأمر تبليغ ولاة الأمور بما يحصل والاتصال بحياة الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواجب التعاون في إزالة هذا المنكر والتناصر في إزالته كل بجهده ومقدرته وضيلة الشيخ أحد المدرسين في درس له قال أن ابن عباس رضي الله عنهما ماس وهو يراه ناسح المتعة ورد عليه عبد الله بن الزبير وقال له يفعلها لأن فعلتها اه علق المدرس وقال اعتبروه واضن الكلام حول هذا الأمر حول أن ابن عباس حل الله يعني ابن عباس له رائز فلنت حاوله يروى أنه رجع عن رأيه لكن رأيه مخالف للإجماع رأيه ابن عباس رضي الله عنه مخالف لإجماع الهم على تحريم المتحة ألا يعتدوا به فالمتحة حرام بالإجماع نعم هل يعتبر من تخرج من الجامعات علماء من العلماء لا تدرون جهاز يخير شوش الصوت بس. هل يعتبر من تخرج من الجامعات علماء أم هم منطلبة العلم لا ندري عنهم تحصيلهم هذا الضابط التخرج من الجامعات ولا الضابط أن يتلقى العلم عن العلماء ما يتلقى عن الكتب والمطالعات بل عن العلماء المعروفين بالعلم سواء في الجامعات او في المسائل تخرج على العلماء الثقات الثقات صار من العلماء هل يجوز الخروج على ولاة الأمر إذا شرعوا غير ما نزل الله لكتابه هل مثل هذا التشريع مثل هذا التشريع وضع القوانين العرفية هل هذه الأيام هذه الأسئلة مجملة يرجع فيها إلى أهل العلم وخروج لا يجوز والذي ذكر من تصرفات يراجع فيها للعلم ربما يكون أمرا لا يختضي الفرود ربما يكون أمرا في اجتهاد هذا يحتاج إلى تثبت وإلى دراسة لا. ويكون من العلماء نعم المنصفات العالم أن يكون فصيح اللسان محسنا للقاء والخطبة هذا من المكملات إذا كان بليغا وفصيح اللسان هذا من المكملات هذا يعين على الأدى أما العلم لا يقتصر على البلاغة على العلم شيء يجعله الله في نفس الإنسان في قلبه ووعيه وحفظه وأما التعديل هوا صفة مكملة نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد جزي الله <تصفيق> على أصحابه أجمعي جزي الله سيح صالح خير والجزاء الله إياكم بما نقوله نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>